وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ أَمْوَالَهُمْ أَنفُسَهُمْ وَمَا قَلَّ مِنْهُمْ إِلَّا فَاءَتْ بِهِ وَجُحُفًا وَإِن كُنَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ الاخره عند ربك للمتقين ومن عاشر ذكر الرحمن يقيد له شيطانا يقيد له شيطانا فهو له قرين وان منهم لا يصدونهم عن السبيل وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالُوا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدًا مَشْرِقَهُمْ فَبِئْسَ الْقَرِينُ حَتَّى إذ جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالنبي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبل قَبِيلَ كَانُوا رُسُلَنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُ بِنَايَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ